يعني او دون شيطانه بسم الله ما

Oli

what I'm talking about.

que haya y y y y

first mm -hmm. <laughs>

نبي الله صحيح بدي اتصلي على النبي كمان يا ثلاث الله يخليك ربنا تكرمك والله يرجعني الى

فند اللهم <تصفيق>

Oh, no. I'm my man.

Allah ma

الشمس والقمر

ربنا لا إله

Sanoin, <tuh> että